كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والعرف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 فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ وَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لن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 وُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وتُخرِل الحّ منِ الميث وَوتُخرِل الميت من العيد وَوتُخرِل الميت من الحي وَوتَرزُقُ مَ تَشاء بغير حِساب لا ييتخذِ المُؤمنون الكافِرينَ أويااء منِدون المُؤمنين. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاءَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ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 ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم, ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول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 إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فتقبل, فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّا inni vodعتها unثa قالت رب inni vodعتها unثa والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثا وإني سميتها مريم وَإِنّي وَإذُهَا بِكَ وَذُْرضتَهاَا مِنَ الشَّيقان الرَّدِيم فَتَقَبَّّ لَهَا رَبُّهَا بِقَابُولٍ حَسَنِ وَأَبَتَه نَبًَ حَسَنَو وَكَفَّلَ آزَكَرِيّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا وَجَدَ عندها قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن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 وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ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 وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ وَأُشْحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به علم فلم تحاج جونَ فيِي مَا لَسَلَكُم بعين واللَّهُ يَعلَم وَأَنتُم لا تَلَُون م كانََ إبهم يهود وَل نَصال وَلا كََ حَنفًَا مُسلمَ وَمَا كانََ مِنَ المُشِكين إِ أَلًَا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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وتكتمون الحق, وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال الطائفة من مِن اهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه نهار و اكفروا و اكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله اي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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ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 ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذا اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا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 لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ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 اللهَّه غنِي عن العالممين قُلْيا أَهل الكِتابابِِ مَ تَكفرُرونَ بآياتِ الل ياَا أَهل الكِتابابِ مَ تَكفُرونَ بآياتِ اللههِ وَلَّ شَعيد وَلَّهُ شَهيدٌ على مَا تعملون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 يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يغدوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وان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 فأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَصَْحتُم بِنْعْمَتِهِ إِخْوَانَ وَكُنتُمْ علىى شَفَاحُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَأَن قَذَكُم مِنَّ كَذَلِكَ يُبَيّين اللَّهُ لَكُمْ آياتتِهِ لَ عََّكُم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا منه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 وَمَا ٱللَّهُ يريد ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى الأرض وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن غَارُوا وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يوليكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بغضب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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا, أصابت حرث قوم ظلموا وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ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 بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم وياتوكم من فورهم هذا يمددكم يوم يديد يكون ربكم مِنَ الاف من الملائكه من الملائكه مسومين وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن إِلَّا به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ذَكَروا اللَّه فَسْتَغفَروا لِذُنُوبِهِم وَمَي يَغفِر الذّنُوبَ إِلَّ اللهَّهُ وَلَمْ يُصِّوا عَ مَا فَلُ وَلَمْ يُصُِّوا على مَا فَعَلُ وَهُم يَعلَمون أُولائِكَ جَزاءُهُم مَغفِرَةُ مِ الرَبِّهم وَجََّات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 هذا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويمحق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 فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرين سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا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 يَدْرُوكُمْ فِي اخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَنَمًا بِغَمٍّ لَّكِيَ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَاسَ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبئدون لك يقولون لو كان لنا مِنَ الأمر شيء ما قتلناها هنا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 والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا بعث فيهم رسولا من أنفسهم بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي انما نملي لهم خيرا لانفسهم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 وفسق قوم ولا تسمعوا ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبائلكم ومن الذين ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 وَل جُُ بهِم وَيتَفَكَّرونَ فِي خَلْقِ السموات وَيتَفَكرُون فيِي خَلْقِ السماوَاتِ وَالْأَرضِ رَبنَا رَبنَ مَا خلَلَقَتَ هذا باقًِا سُببحَك سُببحانكَ فَقِنَا عَذاَاب النَّار رَبن إ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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلعون